يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وَلِتَصْغَى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون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 فلا تكونن من الممترين وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تقع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله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 ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتموا إليه وإن كثيرا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه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 وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا قَالُوا لَنُؤْمِنَ حَتَّى نُوتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ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 فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا, يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما, كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس اللَّهُ الله الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا لايات لقوم يذكرون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَأْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ النَّاسِ وَطَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا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 وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس ألم ياتكم رسل منكم يقصون يقصون عليكم آياتي وينذرونكم, وينذرونكم لقاء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 إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية أو من إِنَّمَا إنما توعدون وَمَا وما أنتم بمعجزين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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ إِمَامًا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَلَنَأْمِنَ صَيْدًا فَقالُوا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ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 وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يطعمها, لَا يَطَعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَأْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حَرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا, وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله الضل وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع والنخل والزرع مختلف نكله والزيتون والرمان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 ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأنثنين ومن المأزثنين أولا الذكرين حرم أملو أما اشتملت عليه أرحام لوثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن لبل اثنين ومن البقر اثنين أولا الذكرين حرم أم لوثيين أما اشتملت عليه أرحام لوثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن ظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أَجِدُ فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا إلا اي يكون ميته تنود ممن مسفوحا او لحم خنزير او لحم خنزير فانه رجس او فسق نهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم وَعَلَّ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَ ظُهُورُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بعرض ذلك جزيناه ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما اشركنا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 لا قل لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا؟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 النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسطة لا نكلف نفسا إلا مسعها وإذا قلتم فأذلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون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 ثم آتينا موسى الكتاب تماما, تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لأله بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب نزلناه مبارك فاتبعوه فاتبعوه والتقول علّكم ترحبون أن تقولوا إنما الْكِتَابُ الكتاب على قرائ قَبْلِنَا من قبلنا وإذ كنا عاد راستهم أو تقولوا وَلَنَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا لَكُنَّا أهدا مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ مِنْ ما كذب بآيات الله وصدف عنها سنجز الذين يصطفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا بما كانوا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 لا ان جاءتهم الملائكه أو ياتي ربك اوات ربك أو ياتي بعض آيات ربك يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسني إيمانها لم تكن, لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون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 بالحسنات فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها.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 لله لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت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 فيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذْ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَاصًا إِلَى الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْدَكُمْ وَرَفَعَ بَعْدَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ الْدَرَجَاتِ الْيَبْلُ وَكُمْ الْيَبْلُ وَكُمْ فِي مَا أَتَكُمْ إِنَّ رَدَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ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 وكم من قرية اهلكناها فجاءها بأسنا, فجاءها بأسنا بياتنوا هم قائلون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما أعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا أنتم ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤن أحد